فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة إذ وقعت الواقعة والشقة السماء فهي يوم إذ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 إني ظمنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية كطوفها دانية قلوا فأسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا القاضية ما أغنى عن ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ذرعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس حَمِيمٍ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا